117. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد القصام 118. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرف والنسل والله لا يحب الفساد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 111. فاعلموا أن الله عزيز حكيم 112. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور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 وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس في ما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتواه من بعد ما جاءتهم البينات بغية بينهم فهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه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 119. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم 110. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم 111. والله يعلم وأنتم لا تعلمون 112. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير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 وَمَن يَرْتَدِدٍ مِنْكُم عَلَى دِينِهِ فَيَمُتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَائِكَ فَأُولَائِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 ولا أمم مؤمنة خير من مشرك وولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك وولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار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 فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَيِّ يَتَرَجَعَ إِذْ ظَنَّ إِذْ ظَنَّ أَيِّ يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ وَتَلَكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَينُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ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 فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير 110. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم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 111. الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه وعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة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 وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَلَيْسَ فَرْضُ مَا فَرَضْتُمْ إلَّا إلَّا أَيْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةٌ نِكَاحٌ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلْتَقْوَى وَلَا تَنْسَوْا الْحَظَلَ بَيْنَكُمْ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 119. أن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم 117. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون 118. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من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 فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون وبقية مما ترك آل موسى آل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لا لكم إن كنتم مؤمنين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 117. ربنا أفرق علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين 118. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة